والأن وَحَشَرْنَاهُمْ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ كُلًّا شَا نِعًا قَبُلَمَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبُو عَلَٰكِنَّا أَتَرَوْنَهُمْ Look at that. ولو شاء ربك ما فعلوه فذروهم وما يفترون ولتصغى إليه أفهدة الذين لا نُبِ الْآخِرَةُ وَلِيَرْضَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَمْ تَظُنُّونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْتُمُ